وتولنا في م ن توليت وبارك لنا في ما أعطيت وصرف عنا برحمةك شر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ت رضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الله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 من ظلمنا ونصرنا على من عادنا ولا تجعل م ص ي ب ت ن ا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل ا للهما ل ج ن ة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم ا ل ر ا ح م ي ن اللهم إنا عبيدك بنو عبيد ي د ك بنو إماك نواصينا ب ي د ك ما ض ن فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنت جعل القرآن العظيم رب ي ع ق ل و ب ن ا ونور صدورنا و ج ل ا أحزاننا و ذ ه ب ه م منا وغمو منا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة اللهم اجعله شفي ع لنا يوم القيامة برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين و ا ل م س ل م ا ت والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا و أ م ه ا ت ن ا كما ربنا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم و ع ف عنهم وأكرمنزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس اللهم من كان منهم م ي ت ا فأنزل على قبره ش ا ب ي ب ا ل ر ح م ا ت اللهم و ف س ح له في قبره م د بصره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم وجمعنا به في دارك رامتك من غير حساب ولا عقاب اللهم ومن كان منهم حيا ف أ ط ل في عمره و ا ح س ن وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا م ر ي ض ا إلا شفيتَ ولا م ب ت ل ا إلا عافيتَ ولا ضالاً إلا هديتَ ولا ح ا ئ ر ا إلا دللتَ ولا أ س ي ر ا إلا ف ك ك ت ه ولا م ي ت ا من أمواتنا إلا رحمتَ ب ر ح م ت ك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبعلنا إنك أنت التو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 ن ا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا و ت ر ى مكاننا وتعلم سرنا وجرنا اللهم ا ع ت ق رقابنا من النار اللهم ا ع ت ق رقابنا من النار اللهم ا ع ت ق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار ب ر ح م ك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 ع ل ى عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قدمت لكم من موقع تي في قرآن د و ك م